O que é الشهد والشهود الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك لبيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين ثم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين I don't اهدنوا الصراط المستقيم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 شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل الصراط المستقيم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 إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا والمتكبرين الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله, الله أكبر الله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما sharaquo leo الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب Ya Allah uliman hamidah Rabba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 nè và la... la... يا أيها الكافرون Mo <Gülüyor> akılını شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو ولا يعز من عاذيت تباركت ربنا وتعاليت لكن الحمد من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأرجى من سئل أنت الأحد لا شريك لك والفرد لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك تطاع فتشكر وتعصى فتغير وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخالهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقلهم وماء مسكوب وظل ممدود وما من المسلمين وفرج هم المامومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى اللهم رزقه البطانة الصالحة اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية في طاعتك ومرضاتك يا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 محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا